بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث ورحمة الله والأخوة الله والأمام بعد وصلنا دقاء الله وحوله وطوله الى الدرس الثالث من دروس اه في المعهد القرآني الدعوي من كتاب العظيم سين الجنة ونهار احشام اه عبدالجواد الزهري من قعده وراء التلف وكنا وصلنا الى فصل في اسماء جنة وذكرنا منها اربعة اسماء الاسم الاول الجنة والاسم الثاني اه دار الثلام والاسم الثالث دار الخلد والاسم الرابع دار المقام صحيح يا شباب وقفنا عند الاسم الخامس معايه اسم الخامس هو جنة المأوى قال تعالى عندها جنة المأوى أي عندها صدرة المنتهى تمام والمأوى فعل من باما كان وصار إليه واستقر به قال عطاء علي بن عباس رضي الله عنهما هي الجنة التي يأوي إليها جبريل والملائكة وقال مقاتل والكلبي هي جنة توي إليها أرواح الشهداء وقال كعب جنة مأوى جنة فيها طيل خضر ترتع فيها أرواح الشهداء وقالت عائشة رضي الله عنها وزير ابن حبيش هي جنة من الجنان والصحيح أنه اسم من اسماء الجنة كما قال الله تعالى وأما من خاف ما قام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال في النار فإن الجحيم هي المأوى وقال مأواكم النار ورح شباب العايزين نتصل من الآية جنة المأوى اختلاف العالماء هل جنة المأوى ده اسم من اسماء الجنة تمام؟ او يعني جنة المأوى دي جنة كلها ولا جنة المأوى دي وهو الجنة كلها خلص يبقى جنة المأوى ده يدل عن جنة كلها طيب لو جنة المأوى جنة من الجنان أنهي جنة فيهم بقى فاختلف العلماء في تفسيرها هل هي الجنة التي يبقى الاقول الاول انها ان جنة المأوى هي الجنة في كله قول الثاني انها جزء من الجنة جزء من الجنة ده اختلف فيه على اقوال القول الاول فيه انه لو قول ابن عباس انه الجنة التي يأوي اليها جبريل والملائكة وهي قول مقاتل والكلبي اللي هي تأوي اليها ارواح الشهداء وقول عائشة وزير بن حبيش انها جنة من الجنة تمام؟ دون تعيين يعني انا ده لف المعاش يا شباب عايزكم تفتحوا معايا الكتابه باستمرار عشان لو النت قطع في اي وقت او الورف ما وصلت اخد انا الدرس اللي فات طبعا كان يوم الجمعه قعدت اتكلم والنت قاطع وبرجع تاني كان في مشكله في التواصل فعايزكم دايما بأي او كلمه ساعرف مننا ايه? من التشغالين. طيب قلنا ايه بقى? آآ ارجو ان تطرح اسألتها فاولية اثناء الدرس. ماشي. طيب احنا الاول سهلنا معنى كلمة جزنة في المقوى. التكثير الورد عن الثلاثة. طيب. السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شباب الحمد لله جميل 20 طيب الحمد لله طب احنا وصلنا في اخر حاجه اسمها توا ايه؟ احنا قلنا ايه ان زنه المقوى على قولين قول اما هي اسم الجنة ككل او اسم الجزء من الجنة. قلنا ان هي لو جنة ككل خلاص جنة المقوى ده اسم الجنة. او جزء من الجنة فاختلف العلماء. اه هي الجنة لا تقوي اليها جبين وملائكة. اما هي الجنة ليس تقوي اليها روح الشهداء اما هي جنة من الجنان. كقول ايه عائشة وزير بن حباش. ده معنى الاية. الفو... من الفوائد اللي احنا نستفادها من هذا المعنى هي فكرة الايه? المقوى. يقول لك مسلا فلان مالوش مقوى. تمام? ليس له م او يقولك مثلا مساكن الايواء يعني اللي مالوش مأوى بيخلطوه في الايه في المكان ده فالمأوى هو المكان الذي يلتجع اليه او يأوي اليه اللي هو بدونه يبقى انت ملكش تكن ملكش قيمة ملكش مكان تستقر فيه حتى من اباية النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي كثاني وآواني فكان من لا كافي له ولا مؤوي اما الله عز وجل يجعل لك مأوى تأوي اليه لمنى عند الله عز وجل عليك في الدنيا وفي ذلك في الاخيرة الله جل بجنة المأوى ومن اكوال الموجودة في تفسدها هي التي يأوي اليها او يصير اليها اهل الجنة تمام طيب يبقى دوة الايه المعنى بتاع اسم جنة المأوى طيب احنا كنا اه في المرة في انا نقول ايه بعد كل اسم كده الفايدة الدعوية او الاسقاط الدعوي للاسم دوت على حياتنا او على خصوصنا الدعوي. فنفكر مرعب كده ايه اللي ممكن استفادوا في دعوتنا من اسم جنة المأوى. عند عنده حاجة عايز يقولها. صحيح. الاواء اللي حصلت في الجنة. تماما. اه محمد بيقول دعم المحتاجين للسكن من ابواب الدعوة. اه يعني ده بالجزاء من جنس العمل ان انت انقويتك. محتاج فقد يؤويك الله الى جنة المأوى. جميل برضو جميل. اه الحق في الضمير انا مش فاهم حقفة الضمير دي. ليش فلانا مأوى الله يعني ممكن اقول ان ما لم يؤويه الله هو فيه ورده هنا آآ عندها. لا هو عندها الهاء هنا عائدة عن صدرة المنتهى. يعني عند صدرة المنتهى زنة الماء. تمام? يعني بقيت الاية دي تتكلم على حاجة تانية. هنا برضه فيه فايدة جميلة. تبشير دعاة الله من ممن شردوا انا لهم مستقرا في الجنة جميل برضو. وفي فان الجنة هي المأوة. اصلا اه ضمير الوصف هنا هي مأوة. لكن ليه رب نشح قال هي المأوة. اكيد. يعني هنا الضمير هنا الظاهر هنا جيل التأكيد. ليه هي اصلا? ما كان ممكن نصيحك الجملة فان الجنة المأوة. وخلاص لكن فإن الجنة هي المأوى تأكيد يعني الجنة هي بنفسها تبقى المأوى يعني مأوى هم الجنة مش حاجة تانية هي بذاته تأكيد على أن جن الجنة هي مأوى من خافة مقام ربه ونهى النفس عنها ليس له مأوى إلاه تمام طيب الاسم السادس من اسماء الجنة جنات عدن فقيلة هي اسم الجنة او اسم الجنة من الجنة في كلام برضو. هل جنة عدن هي جزء من الجنة اسمها جنة عدن حتى في الجنة اسمها جنة عدن ولا الجنة كلها هي جنة عدن تمام قال صحيح انها اسم لجمع اي مكان كلها قال تعالى جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب وقال جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولبسهم فيها حرير وقال تعالى ومساكن طيبه في جنات عدن والاشتقاق يدل على أن جميعها على ان جميعها جنات عدن فانه من الاقامه والدوام عدن كلمه عدن يعني كلمه عدن نفسها لاصلها هي الاقامه والدوام يقال عدن بالمكان إذا أقام, إذا أقام به وعدنت البلد توطنته وعدنت الإبل بمكان كذا أي لزمته فلم تبرح منه قال الجوهري ومنه جنات عدن أي إقامة ومنه سمي المعدن المع في كسر دان لأن الناس يقيمون فيه الصيف والشتاء والعادن الناقة المقيمة في المرعى تمام. يبقى اذا نفس المعنى بتاع دار المقامة هو جنة عدن يعني هنقول نفس الفوائد بتاعاتنا برضو اللي احنا قلنا قبل كده بتاعات دار المقامة هنقولها اياها فين في مسألة جنة عدن ان جنة عدن اي التي تقيم فيها ولا عنها زي ما قلنا مسألة الاقامة قبل كده شباب. الاسم السابع دار الحيوان قال الله تعالى وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون والمراد الجنة عند اهل التفسير انتم معي يا شباب ولا الصوت قطع معي طيب الحمد لله فبيقول والمراد الجنة عند اهل التفسير قالوا وان الاخيرة يعني الجنة هي الحيوان يوت وقال الكلبي هي حياة لموت فيها وقال الزجاج هي دار الحياء الدائمة وأهل اللغة على أن الحيوان بمعنى الحياة وقال أبو عبيدة وابن قتيبة الحياة الحيوان والحي بكسر الحاء الحي واحد وقال أبو علي يعني أنها مصادر فالحياة فعلة كالجبلة والحيوان كالدنوان والغليان والحي كالعي هي يحتمل قوله تعالى وان الدار الاخرة هي الحيوان معنيين احدهما أن الحياة الاخرة هي الحياة لان لا تنغيص فيها ولا نفد ولا نفاد لها لا يشوبها ما يشوب الحياة في هذه الدار فيكون الحيوان مصدرا على هذا والثاني أن يكون المعنى انها دار التي لا تفنى ولا تنقطع ولا تذيد كما يفنى الاحياء في هذه الدنيا فهي احق بهذا الجسم من الحيوان الذي يفنى يعني قال لك ايه حاجه من الاثنين اما ان هي الحياة بمعنى الحياه الحقيقيه يعني الحياه يعني زي ما يقول ايه مثلا زي مثلا بعض الناس ايه في الكلام العاميه كده يقول لك ايه ده ده يقول لك ده ده المكان ده عيشه او ده هي دي العيشه او هي دي الحياه او يشوف حاجه مثلا من نعيم يقول لك ده احنا ما كناش عايشين مضح شباب. عايز تبقى في عيشة حقيقية عايز تعيش الحياة بجد عايز تعرف انك ما تكون عايش. شوف نعيم الجنة. نعيم الجنة هو الحياة الحقيقية اللي مش في الجنة ميت. يعني احنا كنا ميتين احنا ما كناش عايشين كلمة الناس ممكن تقولها لما ايه تتنقل من عيشة العيشة أو, او من مستوي تتماعي لمستوي تتماعي او مستوي مادة لمستوي مادة لاما تتنقل بعد من الدنيا بما فيها ومشاكل وهموم قد ومال ينقطع من الأعراض أما تنتقل دعا من هذه الحياة المليئة بالأعراض التي تقدر تقدر صفوها إلى حياة لا كدر فيها صافية تماما في الجنة تعلم أنك ما كنت تحي وفعلا يعني من ذلك قال بعض الجلل استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحيكم نحن مش عايشين يعني في بعض النفس يشوف ال... نعيم يقول لك نحن مش عايشين نحن فلا مش عايشين دي مش حياة الحياة الحقيقية هي في القرب من الله عز وجل في جنة عرضها السماوات والأرض الح... الحياة الحقيقية هي في التمتع والتلذز بالمغري إلى وده الله الكريم وقربه العلي العظيم سبحانه وتعالى هذه هي الحياة الحقيقية معي يا شباب لذلك تم سؤل الإمام أحمد متى الراحة يا إمام الراحة عند اول قدم في الجنة يعني ولكن هناك يعني من يصطفيهم الله عز وجل يعني يبقى تعب ومرض وألم في هذه الحياة هو في ميزان حسنته عند الله وفي طريق الله عز وجل فيبقى تنعم بهذا الألم بثوابه يعني أقصد يوم القيامة وفي من الناس اللي هيبقى تعبهم ومرضهم وألمهم في هذه الحياة لا شيء لا, لا يأخذون منه شيء يصابون به ولا يحتسبون النية عند الله كانت أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا الصابرين الشاكرين يبقى المعنى الأول هي الحياة الحياة الكاملة التي لا تنويص فيها ولا نفاذ والمعنى الثاني أنها هي الحياة التي لا تفنى ولا تنقطع ولا تبيض فهي الحيوان لأنها حياة متصلة بغير أن الحياة في على عكس الحياة منها حياه منقطعه يبقى هو حاملة من وجهين الوجه الاول كمال المده انها ما بتنتهيش بفناء زي حاجات الدنيا او كمال ال هو الكم او قصدك كيف يعني كمال كمي وكم وكمال كيفي كمال الكم انها لا تنقطع ممتده لا لا تنتهي يبقى ده كمال الايه الكمل. وكمال كيف ان في كل جزء من هذه الحياة في الدنيا بيحدث انقطاع من اعراض وابتلاءات و... و... لكن حياة الاخرة حياة كاملة كما وكيفا وضح يا شباب يعني هو القولين بانوا على المسألة دي إما حياة من حيث الكم انها م... لا لا نهاية لها هي الحيوان اي الحياة التي لا تنتهي او الحياة الحقيقية التي لا تقدر بمرض ولا الم من ولا ابتلاء ولا غير ذلك من انواع الحيوان حد عنده فوائد عايز يقولها في هذا الاسم حد يذكر حاجه ثمان ثمان صحيح زي ما اخونا محمد يقول من فوائد عدم الانسترار بالحياة الدنيا فانها مهما طالت قصيرة وشبا تهي صحيح حتى يعني يقولون ان تفضيل الاخرة على الدنيا هي من الامور العقلية يعني لك بالعقل كده يقولك ان جمهور العقلاء العقلاء كلهم لو خيروا بين الصفيح الباقي والذهب الفاني لاختاروا الصفيح الباقي يعني ايه يعني واحد يديك بيت صفيح بس لك ده البيت ده ملك بتاعك خدوا بقى ده ملكك انت حر فيه هل واحد تاني ادعك بيت من ذهب بس سألك ده يوم واحد وهتسيبه تبشي فهيقول لك ان العقلاء يقول ايه يقول له ان احنا نختار الشئ الباقي على الشئ الفاني اما يبقى بيت من صفيح بس هيبقى هو افضل من بيت من ذهب بس هو يوم وهمشي منه فما ذلك ان الذهب هو الذي باقي واما الصفيح هو الفاني الدنيا بتاعتنا الصفيح دي او معمولة من اشياء يعني دنيوية هي اللي اهتفنا الاخرة هو جنان الاخيرة هي لا تبقى اه اختنا فرق بين جمع حيوان وحيوات واكيد فيه فرق في اللغة بس انا لا اعلمه الصراحة يعني. انا ابقى بحث فيه من قبل تمام وممكن نقول حاجة تانية ان جميع حيوان دي جمع حياة ان جميع انواع الحياة يعني اه الحياة بجميع انواعها مش لن تكمل لك الا في الجنة هي دي يعني الميزة في الاسم هنا او الفايدة الدعوية المباشرة اللي, اللي هتأتي معنا على طول هي عند المقارنة بين الدنيا والأثر يعني دايما الاسم دي يبقى معك ده تبقى فاكرك ان اي حد دايما بيتكلم على انبهار بالدنيا تقوم على طول ايه تفكر الاسم ده تقول له يا حيوي اصلا دي مش حياة اللي انت منبهر ده مش حياة دي حياة لها بداية ولا هنال وعن طريقها النقص في اثنائها جوده الحياه غير محدوده في المتع كما وكيفا هي الاثره لان بعضهم قال وان الدهر الاسئلهت اللي هي الحيوان لو لو كانوا يعلموها يا صحيح وزي ما اخونا جيستري بيقول ان فقودة النعم الدنياوية اه شيء مفروض ان احنا نتحمله لانها ليست لعبرا بها وننساها مع اول غمسة في دار الحياة الحقيقية صحيح كلامة الحيوان النجامها طبعا بالله شك الاسم الثاني الفردوس الاسم الثامن الفردوس قال تعالى اولئك هم الوارثون الذين يارثون الفردوس هم فيها خالدون وقال تعالى إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس عنها حولة والفردوس اسم يقال على جميع الجنة ويقال على أفضلها وأعلاها كأنه أحق بهذا الاسم من غيره من الجنات وأصل الفردوس أي البساتين والفراديس أي البساتين قال كعب هو البستان الذي فيه الأعناب وقال ليس الفردوس جنة ذات قروم يعني جمع قرم يعني ويقال قرم مفردس أي معرش وقال ضحك هي الجنة الملتفة للأشجار وهو اختيار مبرد وقال الفردوس فيما سمعت من كلام العرب الشجر الملتف والأغلب عليه العنب والجامع الفراديس قال حسان وأن سأهب الله كل مقلد جنان من الفردوس فيها يخلد طيب ايضا مسألة الفردوس قالون هي, هي برضو نفس الاختلاف السابق هل هي جزء من الجنة? ام هي اسم لكل الجنة? ان الجنة ايه? هي البستان اصلا. فرداوس معناه بستان. متشابك الاشجار ويغلب او يغلب استعماله على القرم اللي هو سجر العنم. تمام? ده قول. قول التاني ان هو اعلى الجنة. وقال لك لايه سمي اعلى الجنة بفرداوس وكل الجنة مفردسة? قال لك ان الجنة ليه? لان وكأنه لا يطلق او لا يصدق الاطلاق على اي جزء من الجنة انه في الدوس الا اعلاها وافضلها. يعني كأن معنى الكلام ايه? ان انت مثلا ايه نقول مثلا ان في ملعب كورة مثلا. مثلا على سبيل المسال. وبعدين في ملعب فيهم مميز جدا. فيقوم الناس تقولك هو ده الملعب. يعني هو ده ملعب للجبن. البي ده اصلا ملعب تعبانة بالنسبة للملعب الايه? العظيم ده. ف... مع سابق التشبيه انما يقولوا هي دي الفردوس هي الجنة اللي بجد بقية الجنة دي بالنسبة للفردوس مش جنة معين هي كلها جنة وكلهم اهل نعيم وكلهم من عباد الله المؤمنين بس اللي في الفردوس غير اهل الفردوس غير, غير اهل باقي الجنة معي يا شباب طيب نستفاد ايه بقى من مساله صحيح. ممتاز جدا اخونا جيستة هي فايدة دي جميلة جدا هي العلو الهمة اذا سألتم الله الجنة في فايدوس الاعلى فعلا اه جميل واختنا نهل قلت نفس الكلام ان اهل الجنة درجات اعلىهم الفايدوس ايه صحيح يبقى اذا الفايدة المباشرة هي العلو الهمة فعلا لما اخونا قال ان هي مسألة ان احنا ايه نتفكر في علو الجنة لان ربنا سبحانه وتعالى آه ان الله عزيزي يحب معالي الامور واشرق وهو يكره سفسفه صحيح ان النبي صلى الله قال ايه اذا سالتم الله الدنيا فاسالوا الجنه في الاعلى فانت دايما قول علي الهمه يعني انت مثلا في في مثلا في الدراسه اهلك دايما يورك عايز تطلع الاول في مثلا في اللعب انت دايما عايز تطلع الاول في العربية انت عايز تركب احسن عربية في اللبس عايز تلبس احسن لبس في كان عايز تلبس احسن عايز ده كنت احسن سكن عايز تدخل اولادك احسن مدارس عايزك تتجوزي احسن واحد عايز تتجوز اجمل واحده ومخ في دول الاخيره ليه ما احناش بنفداوس ودي دايما برده زي ما احنا قلنا مثلا في مساله الانبهار بالدنيا تبقى معانا اسم الحيوان وان دي مش حياه اصلا كذلك اسم الفردوس دايما لما يبقى حد منبهر اوي بالاصم وبالعلو في حاجه نقول له طب انت زي ما انت منبهر كده ونفسك تبقى الاحسن في الحاجة دي طب ما في الجنه طب ما من اهل الفردوس الاعلى وبعدين اما ربنا سبحانه وتعالى كان علمنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني نسال الله الجنه فنساله في الفردوس الاعلى ربنا سبحانه وتعالى في الفردوس الاعلى طبيعي ان انا ما اجي اعمل اعمال ابقى اقارن نفسي بقى اقول يعني دي اعمال تنفع لواحد بيسكن في الفردوس واحد اعمل اقول يا رب اسالك الفردوس الاعلى وفي مثلا حرام او منظورها لا المفروض ان انا ده كلام ما يليقش باهل ايه مثلا شيء فعل غير لائق حتى لو حلال عملوه لا ما عملوه اه تقوم مثلا تلبس حجاب في حاجات فيها اشكال او حاجات مثلا الوان مش عارف عاملها كذا او لبس عامل كذا او حاجة تصف او تشف لا الكلام ده ليناسب واحدة تطلب الفردوس الاعلى اه كذا فرض ولا سنة لا اللي عايز الفردوس الاعلى ما بيزلهاش كده دايما بايه بياخد اي حاجة تقرب من ربنا حتى لو هي مش فرض لانه لو اكتسب الفرائد ده الفرائد ده اللي عايز من النار بس لكن اللي عايز الفردوس الاعلى مش دي نفسيته خالص الفردوس الاعلى ديت هتي دايما هتيه معنا فين في الحاجات اللي فاعلوه همه تمام عبد الله بقى جاي يقولها قبل الاسم, الاسم التاسع جنات النعيم قالت على ان الذين امنوا وعملوا صالحا لهم جنات النعيم وهذا ايضا اسم جامع للجنات لما تضمنه من الانواع التي يتنعم بها او يتنعم بها من المأكل والمشروب والملبوس والصور والرائحة الطيبة والمنظر البهيج ولكن البسع وذلك من النعيم الظاهر والباطن يبقى بيقولك ان اسم جنة النعيم ده شامل لكل الجنة لان الجنة كلها نعيم وطبعا احنا قلنا دي ابي كده و هنقولها تاني اللي هي مسألة ان الجنة اه ما احنا قلنا ان ايه النعيم لان النعيم اللي فيها لا يقارن بايه اي نعيم ان دايما بنفرق بين النعمه والنعيم الفرق بين ايه بين والنعيم يعني ايه يعني يقولك مثلا فلان في نعمه جدا بس في بعض اللي بيقدر اليمان ديون الفلوس بتاعته مثلا اتسرقت يعني انا اعرف واحد مش عارف ممكن حكيت له قصته قبل كده رجل من من مكان اعرفه شخصيا يعني طلع المعاش وبعدين بقبض حاجة اسمها مكافئة الاجازات او حاجة زي كده مبلغ كبير جدا مهم قبر بالفلوس دي وطلع من البنك فترصد له بعض اللصوص ففضلوا ماشيين وراها لحد ما وصل باب بيتهم ويقود دام باب ضربه واخد الايه واخد الفلوس وجره الراجل ده سبحان الله يعني اه اتصدم صدمة نفسية من الموقف وقع اهم عليه خدهوا المستشفى ومات فهو كان جاله نعمة لفلوس بس زوال هذه النعمة ما الحق شوية نعم بيه اصلا لا هو ولا ولا اهله فممكن تجي لك نعمة بس نتعرش نعم به لكن النعيم هو النعم الذي يتناعم به بس منهم ولد فاشل وخايب ويمد من مقدرات ولا كذا ومقدر عليه صفه العشر اولاد مش حاسس اصلا بوجودهم بسبب الولد ده ممكن واحد عنده عشر عربيات بس في عربية منهم كل شفية تعمل حوادث وستقلبه وتعمل كذا وكذا فمش عارف يتناعم بهذه النعمة ممكن واحد عنده اشياء كثيره جدا وتبقى العقوبه في حاجه ثانيه او العادات حاجه ثانيه والاده كويسين بس زوجته تعبانه زوجته بس جيرانه تعبينه جيرانه كويسين يعني النعمه لا تكمل في الحقيقة الا الا في الجنه لذلك هميت الجنه جنات النعيم اللي هي نعيم لا يقدر باي لا يقدر صفوه باي من المقدرات معايا شباب تمني يبقى قولنا النعيم هنا بيفرق بيننا وبين ايه النعمة والنعيم اللي لا اه راحة او عايزين نقول بقى حاجة اكتر من راحة ليس هناك اه تناعم حقيقي او اه متعة حقيقية الا في الجنة او لا توجد متعة خالية من القدر والعزال الا في الجنة ايوه النعيم الكامل ليس لا يوجد الا في الجنه من جنات الايه النعيم آه جنات نكره وجمع لتعدد الوان الجنات يعني هممكن نقول ان هي جنات جمع اه لتعدد الجنات هي مش نكره. لانها معرفة بالاضافة. جنات النعيم. طبعا. طبعا. الاسم العاشر المقام له ان المتقين في مقام امين. والمقام موضع الاقامة والامين الامن من كل سوء وافة ومكروه. وهو الذي قد جمع صفات الامن كلها. فهو امن من الزوال والخراب وانواع النقص واهله امنون فيه من الخروج والنغص والنكد والبلد الأمين الذي قد أمن أهله فيه مما يقاف منه سواهم مما يقاف منه سواهم وسأمل كيف ذكر الله سبحانه وتعالى الأمن في قوله إن المتقين في في مقام أمين وفي قوله تعالى يدعون فيها بكل فاكهة آمنين فجمع لهم بين أمن المكان وأمن الطعام فليخافون انقطاع الفاكهة ولا سوء عاقبتها ومضرتها وأمن الخروج منها فليخافون ذلك وأمن الموت فليخافون فيها موتا يبقى اذا الجنة نفسها امنة وكمان الفاكهة يدعون فيها بفاكهة امنين فهو جاء الامن ديت صفة ليست فقط للجنة ولكن الجنة وانوانة كمان يعني يقول لك ايه ممكن نعملها ازاي دي بقى ممكن دينا اخدها في الحكومة المخوفة اا معدش في حاجة مثلا مضمونه الاكل مخشوش والمية فيها في, في صفات والاكل فيه مسرطنات والمشعارف ايه في ايه يعني دي الحياة اللي احنا عايشينها لأسف يعني لسيما في مصر يعني المصريين هيفهموني كويس كل حاجة في مصر ايه اهو يعني بلاش في مصر كل حاجة في الدنيا غير مأمونة لسيما مع التردي اللي احنا فيه مثلا فاكل خايف تاكله كل الشرب خايف تشربه لان مفيش حاجة امنة ربنا سبحانه وتعالى انا عمل على اهل الجنة من الامن من النعم اللي عز وجل على اهل الجنة هي مسألك الامن يعني انت مثلا ممكن تأمن مثلا هنقول حاجة يجيب لك يقول لك مثلا ايه انت هتشتري عربية كويسة جدا ومديل حديث وعملة كذا وكذا بس العربية دي ممكن تكون سبب شقائك لا تأمن ان انت تعمل بها دا حدسة مثلا هتشتري شقة كويسة مشابة بس لا تأمن هنجيب لك وظيفة كويسة ومش عارف كاجة بس لا تأمن انك تترض منها فمسألة الامن نعمة الامن في اي حاجة في حياتك هي نعمة غير مضمونة ليست مضمونة على وجه الحقيقة إلا, الا في الجنة الجنة هي المكان او المقام الامين الوحيد في اللي ممكن الانسان يدخل فيه هو المقام الامين لا امن على الحقيقة الا في الجنة صحيح ولا نأمن الحسد والحقد و... ما فيش أب... إنسان آمن إلا الذي يعيش مع الله سبحانه وتعالى في الدنيا ويدخل جنته في الآخرة صحيح والمؤمن آمن ليه؟ آمن لأنه مع الله آمن لأنه يصق في وعد الله آمن لأنه يعلم أن ما أصابه من نقص في دنيا فإن الله عز وجل سيجبر له هذا نقص في الآخرة آمن لأن كل ما يصيبه من بلاء في الدنيا يعلم أنه مأجور عليه في الآخر فالمؤمن آمن بإيه؟ بما له من وعد الله في الآخر وإلا فليس هناك من يأمن في الدنيا خالص إلا بهذا الوعد وهذا الاحتساب فبالاسم الحدي عشر والثاني عشر مقعد صدق أو مقعد الصدق وقدم الصدق قالت على إنه متقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك المقتدر فسمى جنته مقعد صدق لحصول على ما يراد من المقعد الحسن فيها كما يقال مودة صادقة فإذا كان سابقاة تهتمة وحلاوة صادقة فكلام الصدق لحصول مقصوده منه موضع هذه اللفظة في كلامهم الصحه والكمال ومنه الصدق في الحديث وصدق في العمل والصديق الذي يصدق يصدق قوله بالعمل والصدق بالفتح الصلب من الرماح يقال الرجل الشجاع انه لذوم لذوم مصدق اي صادق الحملة وهذا مصدق اي هذا وهذا مصدق وهذا مصداق هذا اي ما يصدقه اي ما يصدقه وهذا مصداق كذا اي يصدقه ومنه الصداقة لصطاء المودة والمخالاء صدقان القتال وصدقان المودة ومنه قدم صدق ولسان صدق ومدخل صدق ومخرج صدق وذلك كله الحق السابت والمقصود الذي يرغب فيه بخلاف الكذب الباطل الذي لا شيء تحته وهو لا يتضمن أمرا سابتا قط وفصر قوم قد فصر تنال الجنة وفسر بالسابقة التي سبقت لهم من الله وفسر بالرسول الذي على يده وهدايته نالوا ذلك وتحقيقوا أن الجميع حق فإنهم سبقت لهم من الله الحسن بتلك السابقة أي بالأسباب التي قدرها لهم على يد رسوله صلى الله عليه وسلم وادخر لهم جزاءها يوم القيامة ولسان صدق وهو لسان السناء الصادق بمحاسن الأفعال وجميع الترائق وفي قونه لسان صدق إشارة إلى مطابقته للواقع وأنه سناء بحق لا بباطن ومدخل الصدق ومخرج الصدق هو المدخل والمخرج الذي يكون صاحبه فيه ضامنا على الله وهو دخوله وخروجه بالله ولله وهذه الدعوة من أنفع الدعاء للعبد فإنه لا ينال فماذا كان دخوله لله وبالله وخروجه كذلك كان قد أدخل مدخل صدق وأخرج مخرج صدق والله مستعب تمام يعني هو بتكلم على الجنة كمقعد صدق وكلم الصدق والصطن يعني صدق اي ثابت يعني تغير فقالوا بقى مقعد الصدق ده اما ان هو الاعمال التي اوصوتهم للجنة او الرسول الذي علمهم الطريق لوصول للجنة او وعد الله لهم بالجنة وغض النظر قال لك كلها متلازمة فهم ما دخلوا الجنة إلا بأعمال وبوعد من الله وبسبيل علمه لهم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خلينا بقى في من الأقوال دي هو بيقول الجنة مقعد صدق للحصول على ما يراده من المقعد الحسن كما تقول مودة صادقة أي سابتة تامة هي ده الحتة المهمة يعني ده كله إيه؟ أمثلة أن المقعد الصدق هو المقعد الحسن يعني المقعد الجد المقعد اللي يستاهل هو هو هو المقعد عند الله عز وجل تنال عند الله عز وجل في جنات و... ممكن نقول احنا بقى ايه على مسألة المقعد الصدق دي معايا شباب? معايا? ام. ده في اسقاط مهمة جدا بزيات الايام دي يعني اه ايه حاجة دي وراء دي. زي وراء المناصد جدا. زي مسلا ايه دلوقتي مقاعد مجلس الشعب مسلا يعني شوف الواحد بيدفع قد ايه مرشح الانتخابي بيدفع قد ايه وبيجري قد ايه في البلد اللي هم ترشح فيها وعمال يجمع اصوات ويدفع فلوس ويعلق بنارات وكل عشان ياخد ايه فنلاقي المسأل اعلى بقى الحاجة اللي المقعد عند الله في الجنة تدفع عليه كم تبزل لي قد ايه تلف في الدعوة الى الله عز وجل قد ايه عشان توصل له يعني ده الدعوة لحزبه او لو هو فارج لنفسه او يخش المقعد بتاع المجلس التشريع ده طب المفروض يحن نبذل ادياء في مقعد عند الله عندما ليك المقتدر سبحانه وتعالى صح يا شباب وان القراسي زائلة المناصب كلها بقى المقاعد القراسي اللي ناسب تجري وراها عشان يبقى مدير او يبقى رئيس دي كلها مقاعد زائلة لكن المقعد الصدق فين المقعدك بيوار الله جنه راح يا شباب تمام دي المقعد الثق كده يبقى احنا انتهينا ان شاء الله عن هذا الاسم ايه كلام بقى كده تعليقا على مساله الجنه بصصه عامه وقال في يكون الجنة في الكلام العرب إلا وفيها نخل وعند فإن لم يكن فيها ذلك وكان ذات شجر فهي حديقة وليس الجنة من الاجتنان وهو الستر لتكاسف الأشجار وتضليدها بالالتفاف أو صانها وقال سميت بالجنة وهي, وهي المرة الواحدة من مصدر الجنة جنة إذا سطره ست سطرة واحدة لشدة الالتفاف وظلالها وقال في لسان العربي أيضا الفردوس البستان الفراء هو عربي قال ابن سيدي ابن سيده الفردوس الوادي الخصيب عند الرومي المستن والفردوس الروضه وعن السيرفي الفر... عن السيرفي والفردوس خضره الاعناب وقال الزجاج وحي... وحقيقته أنه الثل الذي يجمع ما يكون في البساتين وكذلك هو عند اهل اللغه هم الفردوس هم فيها هم فيها خالدون والفردوس أصله رمي عرّب عر... هو البشر الكثير والعرب تسمي الموضع الذي فيه كارمون فردوس وقالها اللغة الفردوس مذكور وإنما أنس في قوله هم فيها لأنه عني به الجنة وفي الحديث مسألة الفردوس الأعلى قال أبو عمر مفردسا أي محشوا مقتنزا والفردوس هو الصدر والفر... والفردسه أي السعة تمام؟ طيب فهذا يعني يتكلم بقى بعض الايه كده عن كلمة فردوس انها بوستان ومتشابك الاشجار والله لقى الجنة جد بطي كلها كلها كلام احنا ذكرناها قبل كده بس سواء ايه عادل بعض الشرحات واضح شفاب كلمنا عن اسم اا عدن اسم المقوى ان هي من المسألة التي يقوي اليها الانسان ويقوي الله عز وجل اليها عبادة وانه ده المقوى الحقيقي وعدن اي المقامة والحيوان ان فيها الحياه الكاملة كما وكيفا والفردوس اي التي اعلى الجنة ففيها علو الهمه وجنات النعيم اي النعم التي يتنعم بها فليست في هناك في الدنيا نعمه الا والقدر النعيم الحقيقي مثل الجنه والمقام الامين اللي بيامنوا فيه من كل من كل المناغصات نعمه الامن في الماكل والمشرب والمطعم وكل شيء والاسم الحالي عشر والثاني عشر اللي هو الصدق قدم الصدق ومقعد الصدق وان هي فيها ايه مسألة ان يبقى ليك منصد او جاه ليس عند اهل اهل الدنيا ولكن اه لك مقعد و عند الله عز وجل في جنة في الاسرة الله عز وجل واضح شباب فكده انتهينا من اسماء الجنة بفضلها عز وجل ان شاء الله اللقاء القادم هيبقى عن ايات سوره الاعراف له من جهنم مهاد ومفوقين غواش تمام حد عنده سؤال او استفسار او اي حاجه عايز يقولها قبل ما ننتهي لما نختم يا دكتور محمد عبد الرحمن دخل ولا ااا سؤالنا له علاقه بالدرس هن هنطول فيه يعني في ثانية كده بيقول اذا تقول اذا احترته في شأن امر من امور حياتي كيف اعرف اني على الحق او على البطل ان اعرض ما انا عليه على كتاب الله فان وفقت كتاب الله عز وجل فاني على الحق وان خلفت فاني على البطل طب ممكن الرؤية ان تبقاش وضحة يعني بعد دعاء الله جزال خير خيرا يمكن انا اه ذكرت لكم القصة قبل كده كان بيقول لما انا بتبقى الدنيا عندي مش واضحة مش عارف اه اختار صح ولا غلط اعمل ايه اروح المقابر وبعد معه قدام الكبور كده فترة وقدام القبر فترة ابدأ بقى ايه? اشوف هل فعلا الامر اللي انا بفكر في ومحترفي ده لو انا الوقت جول يبقى يسعدني ان اكون قد فعلته امتركته بيقول ساعتها على طول بشوف الايه الدنيا واضحة ب... بعرف فعلا اختار تمام ومسائل جعل للقلب يشاهد من شباب الاخيرة زي ما احنا ذكرناها في ايه في دورة بصائر اللي منكو حضر تمام يا شباب طيب ان شاء الله انتهت الاسئلة كده ما فيش اسئلة اصلا واجزاكم الله اخيرا وصل الله نبينا محمدين وقالية وصحود اسمك سير لله رب العالمين ونشوفكم ان شاء الله الاحب القادم السلام عليكم